مسامع الخير مسامح للانشاد مسامح تقدم, تقدم من يا ن ع م ة المولى د ودولتنا ل سلمي على ل ن مانصورا ا ة سلمي سيخي مسلولا يا نعمة المولى منصوره يا ن ع م ة المولى د و ل ت ن ا منصوره سلمي على بغداد وابطلها الاسد فرسان الاستشهاد ودولتنا منصوره وفي اليوسف ي الروح دم العلج مسفوح وكم رافضي مذبوح ودولتنا منصوره ا وإن قلت ل ل ف 「わんりかまひ روجا للحرب مسروجا」<音楽>「わんりかまひ روجا دولتنا منصوره」「わんりかまひ روجا دولتنا منصوره」「في زبع وبضرب دسنا الهمر والجب وامريكا جاها الشب ي ودولتنا منصوره ة سلمي على مسلولة الدولة كالسيفي مسلولة يا نعمة المولى يا نعمة المولى لكن ا ل أ ن ب ا ر للرده لا تنهار أ ر ه ب شيوخ العار ودولتنا م ن ص و ر ة و يا بن الرماد الحور نادت م ت ا ب ة ز و ر الورد لك منثور ودولتنا م ن ص و ر ة و إ ن قلت لي القايم في هل ا ا ج ل ب هايم ولا من اللاين دولتنا منصوره وان قلت لي ع ا ن ا منها ل ص ل ي ب ع ا ن ا وجنده و أ ع و ا ن ا د و ل ت ن ا منصوره واما حديثه صال فيها أ س د ن و جال تك ص ح و ة ا ل أ ن د ا ل دولتنا منصوره وسط الضلوعيه ضربة ا نوعيه ب ا ي د الفداويه د و ل ت ن منصوره بوبكريا ك ر ا ب يا اميرنا المغوار بالله خذ ث ا ر د و ل ت ن ا منصوره و إ ن قلت لي ر و ا ه ل ا ب ر ا ج تتهاوى وكم حضنها اوى ودولتنا م ن ص و ر ة 「すてきな人は」 د و ل ا ن ص و ر ه يا نعمه المولى دولتنا م ن ص و ر ة ل ل إ خ و ة في د ي ا ل ا ل أ ر و ا ح مياله والنصر ي ت ل ا ل ا ودولتنا م ن ص و ر ة و إ ن قلت باعجوبه أ م ر ي ك ا منكوبه والصحوه مغلوبه ودولتنا منصورة, منصوره فيها صلاح الدين كمدسنا مرتدين والله لنا التمكين ودولتنا منصوره ونغمتها بدين هاون واربيجي تسلم لنا بيجي د و ل ت ن ا منصوره و ب ط ا ل سامره ل ي أ ت و ن بالبشرى صاغوا لنا النصره ودولتنا ل ل ا منصورا ح منصوره 「ダメージ」「ダメージ」「ダメージ」「ダ<音>メ<楽><音楽> يا سفي مسلوله يا ن ع م ة المولى دولتنا منصوره وابطال منصورة كردستان من أ ش ج ع الفرسان أ س ا د في الميدان و دولتنا م ن ص و ر ة وكرك كتاد الراس فيها شداد الله في الدين هم حراس ودولتنا م ن ص و ر ة وفي الموصله الارهاب يزداد يا أ ص ح ا ب احميها يا وهاب منصورة وإن عبوات على الجيش والعسكر ودولتنا منصوره وفي ن قلت ل ا ع الختم يا المعبود لاتنفذ المجهود اجعلها يا ذا الجود دولتنا منصوره اجعلها يا ذا الجود دولتنا منصوره ا ج ع ل ا يا ذا الجود دولتنا、منصورة. مع ن ص و ر م تحيات اخوانكم في مسامع الخير ل ل إ ن ش ا د